و محمد بكرسي فيه هادي في خاطر سعيد بندري يحيى الكوماجي و ايده بركابها هادي هيك اخيه توتونا سطه الحاج و نازل سنه هيا العب اموني كل صباح تشيط قدامي شوفي في بيها وكان يهدي تكلامي وحس بيها توني جرب حل بحل يا شوكم بقني يا غريب شو يا الملل تعيش قوت ملوط فيا تاجيلها ترنحك وش كلمتي درتي فيها فرحه ما تحرم بيا والقاهي ما بتوخى عليا ولكن يوم قلال الدنيا وخبراهم غير قضيه في اول يوم تلاقينا في نعرفك وتعرفين ياجي عندك قلبي هنا وركي راك عدتني وانا شفني يخدعني شربت الحب انا مره عدني واقربني يا روا أدي إليك وحيد كلها تكرسي في في خطر الرزاق من الزيدة من حبيبك يوم نشوفك ما نتنعت من تك نهنيني وخليني نرتاح شوية خفها والله يا خويا ما كانت تعمياك انت تجبني لا خطبني بواليدي كل صباح تجي قدامي وتفوتي وتشوفي فيا كان له دي تكلمني تبيني وقص وشكا لي انتظرتي بيا فما زادت حاول بيا وقاهي ما بتوخى عليا لكل يوم قليل الايام ومضواهم بالخطيه في اول يوم تلاقينا كيف نعرفك وتعرفيني Man, it's enough. Let me Yeah, we're all up